على موقع معرضانات دوت كوم روطان أستاهل أكتر أكتل أكتر وأكتر من واحد خاين دين هيرجع يوم داين طب كنت تنسبني شوية فرح جاي في المجرح وتجرح أستاهل اكتر واكتر واكتر يا الحبيب يا فرح جاي من الجروح والتجرح اسناي اكتر واكتر انا كل دقيلة معرفتش فيها الحقيقة يكيد بعشتها بكياني زي الخنجر بين احضاني روح بتمنى لكي يجي يوم تصبح فيه زليل مظلوم وتشوف اللي انا شفته اكتر يا الحبيب تجمان على كل راح عايش وهدوس على قلبي هموت أشوائي وحبي تتزلل ولا بضحية لازم أخلي مشاعري قوية هعتبرك عذاب بتقدر هتحمل اكيد أنا هقدر ما استهل أكتر وأكتر, وأكتر وأكتر يا الحبيبي غلطانا استاهل اكتر النسخه الاصليه اعلاء صلاح الدين حصريا على موقع مارادونات دوت كوم